أمر من عندنا إن كنا مرسلين رحمة من ربك رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مقيمين لا اللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يغْشَى النَّاسَ هَذَا عذاب أَلِيمٌ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 لَكُمْ رَسُولٌ آمِين وَأَلَّا لَّا تَعْنُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِين وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجَمُوا وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لي فدعا رَبَّهُ أَنَّهَا أصلي بعباد ليلا إنكم متابعون واترك البحر رهوا واترك البحر رهوا إنهم جد مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم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 ليغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتنوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إن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 يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناه بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين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 مرتقبون